وجه هو يوم عيد ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عيون جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا مُذَكِّر لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ فَذَكِّر إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِر إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ